اي يدعون من دونه الى انثى ويدعون الى شيطانا مريدا لانه الله وقالت تخذن من عبادك نصيب مفروضه ولا ادلنهم ولا امنيانهم ولا امورنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا امورنهم فلا يغيرون خلق الله الى اخر الايات يقول الله عز وجل اي يدعون من دونه إلا ان هنا بمعنى ما قد قال العلماء رحمهم الله وعلامة كون إن بمعنى ما أن تأتي بعدها إلا ففي قوله تعالى إن هذا إلا سحر المعنى ما هذا وفي قوله إن هذا إلا ملك كريم المعنى ما هذا إلا ملك كريم وفي قوله تعالى إن أنت إلا نذير أي ما أنت إلا نذير يقول الله عز وجل إن يدعون من دونه إلا إناثا أي ما يدعون إلا إناثا وقد اختلف العلماء رحمهم الله اختلف العلماء في المراد إن يدعون من دونه إلا إناثا أي أوثانا فاختلف العلماء في المراد لماذا قال إلا إناثا إن يدعون من دونه إلا إناثا فقيل المراد هو الأوثان وكانوا يسمونها باسم الإناث كقولهم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى واللات تثنيت أو تأنيث الله والعزة تأنيث العزيز قال السعدي إلا إناثا أي أوثانا وأصناما مسميات بأسماء الإناث كعزه ومنات ونحوهما ومن المعلوم ان الاسم دال على المسمى فاذا كانت اسماءها اسماء مؤنث ناقصه دل ذلك على نقص المسميات في تلك الاسماء وفقدها لصفات الكمال لصفات الكمال كما اخبر الله تعالى في غير موضع من كتابه أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدفع عن آبديها بل ولا عن نفسها نفعا ولا ضرا ولا تنصر أنفسها ممن يريدها بسوء وليس لها أسماع ولا أبصار ولا أفئدة فكيف يعبد من هذا وصفه ويترك الإخلاص لمن له الأسماء الحسنى والصفات العلاء والحمد والكمال هل هذا إلا من أقبح القبيح؟ الدال على نقص صاحبه وبلوغه من الخصة والدناءة أدنى ما يتصور متصور أو يصفه واصف ومع ذلك فعبادتهم إنما صورتها فقط لهذه الأوثان الناقصة هذا القول الأول إن يدعون من دونه إلا إناثا أي إلا أوثانا وقيل لها إلا إناثا لأنها كانت تسمى بأسماء بالإناث ومن المعلوم أن الإناث أقل من الذكور مكانة للرجال وللرجال عليهن درجة وقيل إي يدعون من دونه إلا إناثا أي إلا أمواتا لا روحا فيها وقيل إي يدعون من دونه إلا إناثا أي لا يدعون إلا شيئا مثل الإناث لا يدفع عن نفسه فكيف يدفع عن غيره ومن الأقوال التي قيلت في الآية قيل إن إن مع كل صنم جنية هذه الأقوال التي ذكرها العلماء رحمهم الله والأشهر القول الأول وأيضا قول من قال لا يدعون إلا شيئا مثل الإناث لا يدفع عن نفسه فكيف يدفع عن غيره إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا أي وما يعبدون إلا الشيطان اي يدعون المراد هنا بالدعاء العبادة والمعنى أي وما يعبدون إلا الشيطان لماذا؟ لأن من الذي أمرهم بعبادة هذه الأشياء؟ الشيطان ففي الواقع من يعبد الكواكب أو الأصنام أو النجوم أو غيرها هو في الواقع يعبد من؟ يعبد الشيطان وهل يعبد الشيطان المراد بعبادة الشيطان طاعتهم هم في الواقع أطاعوا الشيطان قال الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وإذا قال الله عز وجل وإن يدعون الا شيطانا مريدا هم في الواقع ما يعبدون إلا الشيطان لانه هو الذي أمرهم وهو الذي وسوس لهم وزين لهم حتى عبدوا هذه الأصنام أو هذه الأوثار وكما قال الخليل مقررا له يا أبتي لا تعبد الشيطان أي, أي لا تطع الشيطان في عبادة الأصنام أو غيرها وقال تعالى عن الملائكة بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم لا يؤمنون يعني في الكفار طيب وقولوا وان يدعون إلا شيطانا مريدا يريد إبليس لأنهم إذا اطاعوه فيما سور لهم فقد عبدوه قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ما معنى ذلك أطعوهم فيما أمروهم به لا أنهم عبدوهم مريدا المريد العاتي الشديد وا يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله اي طرده وابعده من رحمته واخرجه من جواره وهنا سؤال هل هذا دعاء او خبر خبر لماذا لانه من الله فالله عز وجل يخبرنا انه لعن لعن الشيطان والله يفعل ولا على أحد. فالله يخبر أنه لعنه كما قال تعالى وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أي قال الشيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أي لأتخذن من عبادك الذين أبعدتني من أجلهم نصيبا أي حظا مقدرا معلوما أدعوهم إلى طاعتي من, الكفر من الكفرة والعصات نصيب مقدّر قدره الله الزوج، فقدر أناس يتبعون الشيطان، كما أن هناك ناس يؤمنون. طيب، فهو كما بعده الله من رحمته يريد أن يسعى في إبعاد العباد الرحمت الله تبارك وتعالى. إن الشيطان لكم عدو، فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السائر. نعم. لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا هذا النصيب قليل أو كثير كثير كثير كثير فالشيطان يزين لهم طريق الضلالة ويدعوهم إلى طاعته ويغويهم ويصرفهم عن سواء السبيل يا آدم أخرج بعث النار الحديث في الصحيحين قال الله عز وجل يا آدم أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعه وتسعة نعم وأن تطع أكثر من في الأرض يغلوك عن سبيل الله نعم لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا نصيبا لأتخذن من عبادك جميع العباد جميع العباد لا هناك فريق سالم أليس كذلك؟ نعم سؤال هل بيّنه الله عز وجل أو لا؟ نعم بيّنه من سلم من الشيطان لكن أين من يعتبر وأين من يتعب وأين من يتدبر القرآن ومن رأى الواقع عرف أن الناس لا يتدبرون القرآن وإلا قال الله عز وجل ولكن ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وقال تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون الله أكبر إلى غير ذلك من الآيات فالمخلص الذي أخلص العبادة لله عز وجل لا يستطيع أن يضله الشيطان لأن نور التوحيد وقوة التوحيد وقوة الإخلاص تدفع كل إغواء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فإذا كان الإنسان مخلصا لله في طاعته يريد وجه الله تبارك وتعالى متبعا للسنة فسبب عظيم من أسباب الثبات ولا يثبت القلب عن الزيغ ويسلم من الفتنة إلا بالإخلاص فمن أخلص لله ثبت في أيام الفتن كما رأى ذهب في الفتن التي سبقت ومضت وغيرها نرى أن من أخلص لله ثبت وغيرهم كثير وكثير تساقطوا حتى أنهم تساقطوا في أمور فتن يعني ليست تلك الفتن لكن الإنسان غير مخلص يخونه قلبه يعني لأنه ليغزل الله عز وجل فينبغي على المسلم أن يعرف أن من أراد أن يسلم من الشيطان فأول طريق للسلام من الشيطان بالإخلاص لله عز وجل لماذا؟ لأن الإخلاص عبادة عظيمة من أعظم العبادات إذا أخلص لله فإن التوحيد ونور التوحيد ونور الإخلاص وفضل الإخلاص والعبادات السرية والعبادات في الخلوات هذه ثبات كما قال بعض العلماء قال ذنوب الخلوات انتكاسات وطاعات الخلوات ثبات من يعيدها؟ ذنوب الخلوات انتكاس انتكاسات, انتكاسات وطاعات وطاعات, ثبت وطاعات الخلوات ثبات هذا أمر معلوم ومعروف فمن أراد أن يثبته الله عز وجل فعليه أن يكثر من الإخلاص وعليه ينبغي على الإنسان من أراد أن يوجه الناس ويلقوا محاضرات ودروس ويوجه في أيام الفتن ينبغي يتكلم على هذه النقطة هذه النقطة حتى كما ذكر الشيخ الإسلام من تيمي رحمه الله أنهم كانوا قديما إذا تمسك الحدث والغلام بالدين أوصوه بالصدق بالصدق لأن الإنسان مع الصدق بإذن الله يثبت ويستمر فيوجه الناس الإخلاص لو أن الناس أخلص ولو كان يعني ما عنده ذلك العلم ثبته الله عز وجل قد تكلمنا عن الخلاص بما فيه الكفاية. طيب. إذن بينا في موضع آخر الفريق السالب منهم المخلص. وبينا في موضع آخر هل نصيب بليس هو الأكثر أو الأقل؟ بين ذلك في مواضع كثيرة. قال الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله والواقع أكبر دليل أن أتباع بليس هم هم الأكثر نعم هذا كله توضيح توضيح لهذه الآية لا تتخذن من عبادك من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلّنهم أي عن الحق وقد بين الله عز وجل في موضع آخر من القرآن أن الشيطان أقسم بذلك فقال تعالى في سوره الاعراف عن, عن عن الشيطان ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين معنى الايه وقد سبقت في سوره الاعراف لكن معناه بشكل عام معناه انه سياتي لابن ادم من جميع من جميع الطرق من جميع الطرق أي طريق يعني أي طريق وذكرنا ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارس سالكين سبل غواشي الشيطان إبن آدم يأتيها أو شيء من ناحية الكفر ثم يأتي من ناحية البدعة ثم الكبار ثم الصغار كما سبق فمعنى الآية أن الشيطان سيجتهد كل الاجتهاد كل الاجتهاد حتى يضل إبن آدم كل من يحب المال يأتي من جهة المال من يحب الشهرة يأتي من جهة الشهرة من يحب النساء يأتي من جهة النساء من يحب الذنوب غيرها وغيرها العجب والرياء وغيرها كل باب سيأتي إذن أمامك عدو لدود عظيم أقسم هذا الشيطان أنه سيفعل كل ما بوسعه هو تلميذه لإضلال لإضلالك ولا تجد أكثرهم شاكرين وهذا يقودنا ايها الأخوة إلى فضل الشكر وأن من فضائل الشكر دحر للشيطان الله أكبر الآية. ترى هذه الآية يا أخوان من أعظم فضاء للشكر من أعظم فضاء للشكر ولا تجد اكثرهم شاكرين فمن شكر الله بقلبه ولسانه وطبق هذه العباده العظيمة ففي دحر, دحر للشيطان وفعلا من راى الواقع واقبال الناس على الذنوب والمنكرات في بيوتهم وحتى في الجيب تجد الإنسان جواله موسيقى هل رأيتم؟ ما يكتفي بالموسيقى في بيته أو في سيارته حتى في الجوال في الجوال في مجمعات الناس في طريقي مع أصدقائي في العمل ومع ذلك يضع أغنية نعوذ بالله مجاهرة عيانا بيالا ولا أضلنهم ولا أمنينهم يمنيهم أمثلة كثيرة مثلا يمنيهم يزين لهم ترك التوبة الحياة أمامك طويلة مثلا تتو في ما بعد مثلا الله غفور رحيم يعني أي أي طريق فيها تزين يمنيهم بالمعصية الله غفور رحيم هذه المعصية صغيرة أما تعلم أن الصغيرة تكفرها الصلاوات صح ولا لو هدف الشيطان هذه صغيرة لا تلتفت إليها هذه صغيرة وانت تعرف الصغائر يا ليست كالكبار شاهد النساء في القنوات افعل هذا الأمر هذه صغائر قم بها اعمل بها أنت سوف تصلي الظهر سوف تصلي العصر وقد جاء في الحديث كذا وكذا وكذا يمنيهم أيضا إن الله غفور الرحيم غفور الله عز وجل غفور رحيم حتى إذا قمت في هذه المعصية فالله غفور رحيم يمنيهم حتى يشككهم مثلا في النشر والبعث وغيرها حب المال وطول البقاء إلى غير ذلك من الحرص والأمل وطول الأمل وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يهرم ابن آدم ويهرم معه اثنتان حب المال وحب الدنيا يمنيهم أمثلة كثيرة كل ما قاله السلف كل ما قاله السلف كله كل ذلك أمثلة يسوفهم عن التوبة كما تعرفون سوف سوفح الجنود إبليس يمنيهم, يمنيهم الله غفور الرحيم ان تحسن من فلان فلان يرتكب الكبائر وفلان وفلان إلى غير ذلك ولا أظلنهم ولا أمنينهم يزيل لهم الدنيا إلى غير ذلك ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام آذان العام العام تقطيع آذان الأنعام من باب الوسم هذا ما في إشكال والوسم معروف عند العرب المراد هنا أنه يفعلون هذا الأمر شركا فإن الدابة إذا وصلت إلى مرحلة من المراحل تقطع آذانها من أجل أن يعرف العرب والناس أن هذه قطعت من أجل الصنم الفلاني فلا تقرب ولا وليمس ونسأل الله السلام وإذلك قال قتادة وسدي يعني تشقيقها وجعلها سمة وعلامة للبحيرة والسائبة والبتك القطع, القطع يقال سيف باتك أي قاطع والتبتيك التقطيع يقطعونها كدليل على أنها محرمة لا تمسس الله السلام بالشرك لأصنامهم ولأوثانهم كدليل على أنها موقوفة للأصنام متقرب بها إليهم آذان الأنعام وهي الإبل والبقر والغلم فلا فليغيرن خلق الله يوسوس لهم حتى يغيروا خلق الله سؤال هل المراد بتغيير خلق الله النمص و الوشر وغيرها أو المراد من تغيير الله تغيير دين الله من التوحيد للشرك ما رأيكم أخذنا قاعدة بالتفسير أن الآية إذا ورد فيها تفسير في قولين ولا تعارض بينهما تحمل الآية عليهم فنقول وهذا اللي قاله السلف الآية فيها قولان الصحيح أنها تشمل القولين فلا يغيرن خلق الله التغيير الظاهري من النمص وغيرها الوشم والنمص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد المسعود رضي الله سلم النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ويدخل في ذلك تغيير دين الله عز وجل من التوحيد الشرك من الإخلاص إلى الرياء من اليقين إلى الشك كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه قاعدة بالتفسير معروفة إذا جاء قولين في الآية لا تعرض بينهما تحمل الآية عليهما وغيره يسعى الشيطان لتغيير خلق الله سواء بالظاهر أو بالباطن يسعى لتغيير خلق الله أي شيء فيه تغيير لخلق الله فهو يقوم به حتى في أمور الشعر وفي أمور النمص وغيره وخصاء العبيد وغيرها ومن ذلك أيضا تغيير الفطر ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة إذن يغير خلق الله قد حدث هذا أم لا حدث غيرت خلق الله عز وجل عند كثير من الناس رحم الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا وليا مبينا يتخذه وليا يطيعه فقد خسر خسرانا مبينا لأنه يقود إلى جهنم ومن دخل جهنم فقد خسر خسرانا مبينا وقبل ذلك يخسر في الدنيا متبع الشيطان يصيبه من الهموم والغموم إلى غير ذلك يعدهم بالباطل ويمنيهم المحال فالفرق بين الوعد أنه بالباطل والأمنيات غالبا تكون بالأشياء المستبعدة أو يستحيل وقوعها يعيدهم ويمنيهم كما قال تعالى الشيطان يعيدكم الفقر أنتم إذا أنفقتم في سبيل الله افتقرتم كيف تنفق أنت إذا أنفقت في سبيل الله افتقرت أنت وراءك او أولاد وراءك أيام طويلة ربما تأتي أيام حروب ربما تأتي أيام مجاعات كيف تنفق تذهب وتطلب من فلان وفلان نسأل الله السلام وقد ذكرنا لكم في سورة البقرة لكن نعيدهم وجه السرعه لماذا الشيطان يعد بالفقر أولا يمنع الإنسان من الخير أليس كذلك نعم ليمسك عن الخير حتى يمسك عن الصدقة وأيضا وهي من أهمها يشك في الله يسيء الظن بالله لأن الله عز وجل يقول الذين إذا أنفى وقال الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال فيسيء الظن بالله تبارك وتعالى ومن أقبح الذنوب ومن صفات المنافقين والمشركين إساءة الظن بالله تبارك وتعالى ولذلك كان الكريم لله والذي ينفق لله ويحسن الظن بالله من اعلى العبادات ومن اجل القربات يسمع مثلا والذين اذا انفقوا لم وما انفقتم من شيء فهو يخلفه ما ناقصت صدقتهم من مال اليد العليا خير من اليد السفلى تذهب تصدق الشيطان والرسول عليه الصلاه والسلام يقول اليد العليا خير من اليد السفلى صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى والشيطان يعدكم الفقر نعم. يخوفهم إذا جاهدوا بالقتل تقتلون تموتون كما قال تعالى انما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وما يعدهم الشيطان إلا غرور يضحك عليهم ويستهزئ بهم ويغرهم كما قال الله تعالى في آية أخرى اسمع لهذه الآيات أنه يغرهم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت بما أشركتمني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وقال تعالى قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد يتركه أو في الضلال ثم ماذا قال؟ قال هو في ظلم بعيد. وقال تعالى فلما ترى الفئتان نكص على قبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله رب العالمين. أولئك المستجيبون للشيطان مأواهم جهنم أي مصيرهم ومآلهم تلك النار وهي جهنم سميت جهنم لبعد قعرها وجهمتها ولا يجدون عنها محيصا أي ليس عنها مندوحة ولا مصرف ولا خلاص ولا مناص بل هم خالدون فيها أبد الآباد من فوائد الآية بيان حقيقة الأصنام وأنها من الجنس الضعيف يقول لا كما قال تعالى أي يدعون من دونه إلا أناث وفيها أن عبادة الشيطان دعاء ليس كذلك نعم وَيَدْعُونَ إِلَّا شِيْطَانًا مَرِيدًا ومن فوائد الآيات أن عبادة الشيطان طاعته ليس كذلك ألم أأهذ إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ومن فوائد الآيات أن الشيطان يغوي ابن آدم ومن فوائد الآيات أن الله لعن الشيطان فالشيطان ملعون لعنه الله عز وجل وطرده ومن فوائد الآيات أن الشيطان أقسم أن يتخذ من عباد الله نصيبا مفروضا يعني نردنا مثال على وجه السرعة مثال سريع صلاة الفجر. ألا لو أقول لكم مثلا في مدينة رفح كم عدد اللي يصلون يعني ما يصدق وعقل ليس كذلك بلد مسلم بلد من عشرين سنة يسمع المحاضرات والدروس والدين وقال الله وقال رسوله كم بالله عليك كم يصلي في المدينة الفجر وهي يعني بدولة مسلمة ويسمعون ويحاضرون هل رأيت مع أن كلنا نعرف أن التخلف عن صلاة الفجر من علامات المنافقين وكلنا نعرف حديث النبي وإلا أصبح خبيث النفس وحديث كثير ليس هذا موضوعها لكن تقريبي مثال تقريبي اللي هي صلاة الفجر وكلكم تعرفون هناك قول أن من ترك الصلاة حتى خرج وقتها كافر ليست ذنب عادي صلاة صلاة وهذا مثال كما ترى النوم وراك نوم طويل الليل قصير اسهر ثم ينام ويترك الصلاة نعوذ بالله يستيقظون الدوام هيد الدوام يستيقظون بسرعة مال أو دوامات يستيقظون صغارا وكبارا نسان ورجال حتى المريض ومن فواد الآيات تحريم تغيير خلق الله وأن ذلك من تلاعب الشيطان ومن فواد الآيات التحذير من اتخاذ الشيطان وليا وفيها أن مرجع الطائعين للشيطان جهنم وفيها إثبات جهنم وفق الله الجميل من يحب وارضاه ونسأل الله الزوجان وفقنا وإياكم من يحب ويرضاه والله تبارك وتعالى على مصر الله وسلم عن نبينا محمد